وَإِلَ هنا وَإِلَهُكُمْ واحِذُ وَنَحْنُ لَهُ مُسِْمُون وَكَذَلِكَ أَزَلن إِلَيكَ الكِتَاب فََّذنَ آتَنهُ الكِتابََ يُؤمنِونَ بِه وَمِنهَا أُولائِمَي يُؤمنِنُ بِه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 يَا أَلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَأُولَئِكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ ولا ياتينهم بغته تو وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشهُم العذاَابُ مِن فَوْوقِهِم وَمِن تَ تحتْتِ أَوْجُلِهِم وَيَقولُ ذُوقُ مَا قُْ تُمْ تَأْملُون ياَا عبَادِيََّينَ آممَنُوا إِ أَبض وَاسِعَةُ فَإَّا يَفَابُدُون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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّن قَبْلُ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 119. كَانَ كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 110. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 111. ويوم تقوم الساعة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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء ان تخافونهم كخيفتكم ان انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِدَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مَاءً مُبَشِّرَاتٍ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 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَّاؤُهُمْ أَصْفَرَّ ضَلَّ ضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ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 وَهُوعَمُ القَدير وَيَوْومَتَقومُمُ السَّاعةُ يُقُسِمُ الْمُجرمُونَ مَا لَ بِثُ غَيرَ سَعَ كَذَلِكَ كانَُفَنكُون وَقَالَ الذي نَوتُ الْ العِلْمَ وَعِيمَانَ لَ قَدْ لَ بِثْتُم فيِي كِتَابِ اللَّهِ إلَ يَوْم الْ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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا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 يا إِهَا إتَكُ إن مِثْقَالَ حَبَّة مِن خَرْدَلِ فَتَكُمْ فيِي صَخْرَسٍ أَوْ فيِ السَّماواتِ أَوْ فيِي الأررض حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فيِي السَّماواتِ أَوْ فيِي الأأَغْضَاتِ بِهَ اللهَّ إِ اللهَّه لَطيفٌ خَبير